وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فاهلكناهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 وَيَوْمَ نَحْشُوْهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إِمْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِيَّاهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 حتى إذا جاءتهم الساعة فغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وَهُمْ يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سام ما يزرون وَمِنْ حَيَاتِ الْدُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَعْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ عَلَى الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولن قد كذب ترسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمًا فِي السَّمَايَ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْمَاشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما جاءهم ما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلّا هو ويعلم ما في البر والبحر.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 تدعونه تظروع خفياً لَئِنْ أَجَنَّا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبٍ ثُمَّ أَلَتُمْ تُشْرِكُونَ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 وَإِذَا رَأيتَ الَّذينَ يَخُوضونَ فِي آياتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ مَا يُنصَنَكَ الشَّيْءَ فَلَا تَقَادَ بَعْدَ الْذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ قَالَنَا إِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وموسى وط وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرنياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباد ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 قُل نَسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ